وقفينا على آثار بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى, فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومغيم الوعلي تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء من الحق لكل ان جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكمه امة واحده ولكن ولكني املكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوال أحذرواهم أي يفتنوك وأحذرواهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فيتولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسدون أفحكم الجاهلية يمغون افحكم الجاهلية يمغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقين